بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين خرافات أوهام أساطير خزعبلات هذه المصطلحات دائما تطلق على ذات الموروثة أو كلام البدائيين وتصوراتهم أو حتى ضد الدين السماوي من قبل المناوئين كيف بكم؟ إذا سمعتم هذه الأوصاف تطلق على أشهر نظرية علمية هزت العالم هزاً وتأثر فيها العالم والاجتماع والعقائد والمنظومة الأخلاقية كلها نظرية داروين التي تقول أن أصل الإنسان إما قرد أو الداروينيون الذين قالوا أن الإنسان والقرد من أصل مشترك أو سلف واحد الدكتور صبري الدمرداش؟ ضيفي. مرحبا بك دكتور وهو يناقش في هذه الحلقات نظرية داروين المناقضة للإيمان والعقيدة والعلم لأن حلقتنا اليوم عن خرافات النظرية هذا كلام دكتور كبير قد يزعل بعض الناس ويقولون لنا أنكم خرجتم من التفكير الموضوعي والنقد العلمي والمؤاخذ فماذا يقول الدكتور ونحن نتكلم عنه لا أقول ارجع ألاف المراجع في أمريكا وأوروبا الآن بسموها داروين داروينزم ميسس خرافات مش خرافات مش احنا المبتدعين هذا اللاصق على حال اعطينا ماكث من خرافاتها او بعض خرافاتها اه مثلا الخرافه الاولى خرافه الاعضاء اللا وظيفيه والخرافه الثانيه خرافه التماثل والخرافه الثالثه خرافه التنظيم الذاتي للماده والخرافة والخرافه الرابعه خرافه النظام المفتوح والخرافه الخامسه خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان، أيوة. والخرافة السادسة بعد. خرافة التصميم المشترك، والخرافة السابعة خرافة التنوع. لا جملة. كلام كلام علمي. لا جملة خرافة. اه دكتور. جملة خرافة. يبدأ أح بال احنا قبلنا نبدأ بالخرافات آه. إن كما يقول المخرج نبه المشاهدين أن الأصوات اللي جاها تطلع لأن عندنا يا جماعة ونحنا نتكلم عن داروين وأصل الإنسان وأصل الحيوان عندنا ضيوف بس مع الأسف حيوانات. ها وراح يشوفون بعض, بعض بعضهم أسمع زين في الفاصل معنا على الطاولة إن شاء الله لأهمية الموضوع وأنا أعتقد هذه الحلقة من أهم الحلقات دكتور صح ولا لا ااا طبعا طيب دكتور آه نبدأ بأول خرافة آه اللي هي الأعضاء لا وظيفة لا وظيفية هنا عاوزين نتكلم علم علم دقيق بلغة العلماء عاوزين نفرق بين حاجتين بين أعضاء لا وظائف لها و بين أعضاء غيروا معروفين وأظائفها تفرق جامد قوي جدا أنا, بق... أنا بقول لك في بلد اسمه مزميك روحتوا لا والله ما رحت طيب عدم مروحك له لعنى عدم وجوده صحيح فعدم عرفتك للشيء لعنى عدم وجوده بالضبط لدي أمثلة قالوا فيدرل شاين اللي هو العلم الألماني عالم التشريح الكبير م. سنة 1895 أصدر كتاب فيه تصور كام مئة عضو موجود في جسم الإنسان يَزعم أن ماله شيء وظيفة، مظيفة. وقالوا مية، مية، وقالوا لو كان الخلق إلهياً مم. مش معقول الإله يعمل أعضاء ليست له هي وظائف دخلوها في العبث، طبعا نأخذ مثلا على سبيل المثال زيد الدودي، زيد الدودي يا دي اللي هي موجودة بالأعضاء داخل خلايا معال الغليسة طلع إنه عضو ليمفوي له وظيفة كبيرة جدا مليان بالأوعية دموية والأوعية الليمفوية والأوعية الشعرية مم. كذلك مثلا مثلاً الأستين اللي يعبر عن بوابة الحراسة صمام الأمان صحيح. اللي بيحرص الحل من دخول أي جراثيم للجسم عن طريق الفم وكذلك يعني في رقع كده في الأمان داخل يسمعها رقع ايه باير يعني حتى بعض الغدد النخمية وغدد التيموس وغدد جراث كل واحد لو الوقت كافي أقول لك وظيفتها تحديدا تدحديدا لكن المين إيه بقى إنهم جمعة لجزئ معين اسمه الان أو الكلام اللي أقوله خطير جدا الان اه الNO <تصفيق> الNO اللي, اللي, اللي هو اكسيد النيتروجين وقالوا ايه وظيفته واذا سبحان الله في عام أل ولما كان العام 1898 ربنا شخص ثلاثه من عباده خدوا جايزه نوبل في الطب الاول تقريبا يعني آه آه اهم آه. الأول من الشمال اليمين دكتور ايسرد مراد والدكتور لويس ايكانور كار... إي يكانرو ثم دكتور روبرت فاركوت الثلاثة دول خذوا جازر نوبل في الطب في التشريح أو الفيزيولوجيا لكشفهم دور أكسيد نترجين في الاتصال الخلوي أوه. إيه حكيت ده أقدر أعرف حضرتك واستاذ المشاهدين على البطاقة الشخصية له أو البطاقة المدنية إن هي اللي هو الجزيء النؤداس الن اسمه النؤ الن ده هو اللي اللي بيخلي البني آدم كمان مع بالشراك مع بعض الغدد وظيفة خطيرة جدا اللي بيقوم بيها البطاقه الشخصيه له الاسم اوكسيد نيتروجين الرمز ان أو. العمر عشر ثواني عشر ثواني نعم طيب الطول جزء من مي... جزء من مليون جزء من, المليون جزء من المليمتر ايه العظمة العظمه دي أوف. وهتشوف الخطوره اللي بيلعبها جزء... شوف اي واحد من ساعد المج... ساعد عنده ضغط مرتفع سببها الن... الن... عنده ضغط مخفض سببها الNO حصل له أ... أ... أ... ازمه قلبيه بسبب الNO في غايه الخطوره نوبل في الطب والفسيولوجيا اه فكنا بنقول آه... الايش اوكسيد نيتروجين والرمز NO الن... والعمر عشر ثواني والطول جزء من مليون البليون جزء دالومتر يعني من المتر وبعدين المكان مكان الولاده في الخلايا الطلاقية المبطنة في جدر الأوعية الدموية وبعدين طيب الحجم لو كبرت هذا الجزيء بحجم حبة العنبة, حبة العنبة عليك تكبر كره التنس بحجم الكرة الأرضية أف أف أف أف أشياء, أشياء عجيب إيه دوره بقى بيعمل ايه دوره بيأخذ رسائل, رسائل من, من مكان إلى مكان الوصال بريد وذلك بيسمى في بعض المراجع الجزيء الخارقة أو الغاز العجيب أو الغاز السحري أو وعملوه سنة ثمانية وخمسين الكشف ده كانت ثورة عامة في العالم كله وهذا و... ينقض كلام طبعا آه, آه, آه كلام ضرمين اللي قالك إنه نديجو زي ما ليش وظيفة كشفوا سنة ثمانية وخمسين قالوا إن هذا هنا وظيفة آه هو من ضمن المية بتطلع كذا شيء أي طلع أخطر والله آه في غيظ خطورة وبعدين إيه ب بيأخذ رسالة بسرعة البريد بس البريد الكتروني على شبكه الانترنت يعني مفيش فيمتو ثانيه وبيوصلها لانزيم اول الانزيم الاول وإنزيم تاني وإنزيم تاني وإنزيم تاني. انزيم تاني والانزيم التاني انزيم التالت الاول الجي سي والتاني الجي تي بي والتالت الجي م بي المهم مش لازم الخلايا العلميه اه اللي بيعمل بقى شوف الغده الطلقيه الموجوده في جدار الدموي عند الناس اللي عندهم مساكين ضغط دم مرتفع الجزيء ده الخلايا الطلقيه دي لو فرزت يعني بقلة لازم لازم حد كريتيكال يعني محدد بقلة اللي يحصل اللي يحصل تضيق الشرايين ومضيق الشرايين يرتفع ضغط الدم تضيق يرتفع تضيق يرتفع لغايه بيحصل للمريض انفجار او نوبه قلبيه العكس بقى لو فرزته بشكل ده ده اقل بشكل اكبر هيتمدد جدار الاوعيه الدموي ويتوسع وبعدين ضغط الدم ينخفض ينخفض ويخشى برضه المريض فيه غيبوا بقى أو شيء من هذا القبيل. دكتور. وفي دكتور كل الهلاك. وفي كل الهلاك شرح واثق لهذا الجزء الذي قال الداروينيون ليس له وظيفة. تتبين أبو الوظائف وهذا على لا عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود ونكمل بعد الفاصل يا دكتور. الحمد لله. دكتور صبري في الفاصل الأول انتهينا من هدم الخرافات الأولى من خرافات الداروينيين والتطوريين ألا وهي خرافات الأعضاء لا وظيفية الأعضاء لا وظيفية أن الله خلق أعضاء ما لها وظيفة فأين أوه. الحكمة أين كذا وضربت أمثلة عديدة الخرافة الثانية سميتها خرافة التماثل أو التشابه أوه. ما المقصود بهذه الخرافة دكتور هي اسمها بالإنجليزي ترجمته هومولوجي هومولوجي يعني التماثل بمعنى إيه إن في كائنات معينة فيها اعضاء متماثله وبالتالي بنوا عليها حاجة كبيرة قوي في نظر التطور ازاي مم. عندك مثلا يعني الطيور لها اجنحه نعم كويس نعم. والحشرات لها اجنحه فقال لك الاثنين يبقى انحدروا من اصل واحد وسلف مشترك طيب الخفاش لها اجنحه معاهم يحطونه اه طب خد الخفاش احنا قلنا الطيور لها اجنحه و مثلا الحشرات. الحشرات لها اجنحه طب عندك الخفاش مع ان ده من نوع وده من نوع وده من نوع غير طبعا ديب الفكر بايه الخرافة بتاعة الاركوبيتريكس اللي شرحناها من قبل بتاعة الحيوان الكائن الانتقالي او الحلقة الوسيطة ما بين الدينوصيرات والطيور إذا, إذا, ك... اذا بمنطقهم اذا كنا نقبل ان الاركوبيتريكس تطور من الزواحف إلى الطيور نقبل ان الخفاش تطور من الطيور إلى الثديات إذن هذه خرافة لا خرافة طبعا حلو آه. طيب هم... عندك في حاجة كمان اذا كان التماثل هو المعيار طب إيه رأيك بقى أن عيني الإنسان متماثله شكلا وتركيبا ووظيفة مع من. مع عين كائن لا يخطر على بلك ولا على بل المشاهدين لا يكون القرد اللي معنا لا الاخطبوت الاخطبوت الاخطبوت يعني أقرب عين عين القرد هي عين, عين, عين الاخطبوت هي عين الانسان الله هذه مفاجئة طبعا بالضبط لا لسه في مجاد بعد الحلقة دي بالزياد غير عادية حلو اه طيب آه. انت طلبت منا ارنب اه وطلبت منا قرد <تصفيق> ويبط لنا هيكل عظمي وبهم عندك بطاطا حمراء. زين يعني طلبت بعض الأشياء فدكتور ليش؟ انت دلوقتي هم بنوا حكاية الإنسان أصل قرد عليه نعم. أو حتى أن القرد أو الإنسان انحضر من أصل واحد وسلف مشترك بناء عليه التماثل في الكرموزمات أيوة. مين ده؟ إنسان مين ده؟ دا؟ إنسان دروين قال إن إنسان أصل قرد فاكتشفت كرموزمات القرد قبل أن تكتشف كرموزمات الإنسان كانت 48 فالعلماء كانوا متأكدين من كلام ضرون ماذا الإنسان أسقل ولا إذا إنسان لازم يكون 48 كرموزوم جموا اكتشفوا له 6 أربعين أسقطت في هادهم أقل بـ؟ ما هوش 8 ماهوش بثنين ما هوش 8 أربعين بقى, بقى إيه؟ 6, ربيع. 6 ربيع. كويس؟ طيب بنفس منطقهم إذا كان القرد هو أقرب للإنسان بحكم عدد الكرموزومات ده م. 48 أربعين 46 م. إيه راك هذا الأذنب الجميل اللي أنا بدي لسه ولده؟ لسا هذه الارنبه الجميلة اللي لسه والد اللي لدي مسكينة عدد كموزمتها كام 44 يبقى الإنسان كام 46 والقرد كام 48 والأرنب كام 44 40. طب الفرق بين الإنسان والأرنب ونفس الفرق بين الإنسان والأرنب بس هل اثنين زايد وده, وده اثنين ناقص عايزي المشاهد بعد إذنك دكتور محمد فضل. أخيره ذاك <تصفيق> أن تختار أن, يك... أن يكون هذا جدك الأعلى <تصفيق> أن يكون فوق أو تختار الأرنب كروموزومين تحت وكي لهم أنت على صهاب لتنفق وتننتح غير أنا معقول أنا سألت الاستديو قالوا والله متعاطفين مع الأرنب أكثر يا دكتور والله؟ يا والله العظيم لأننا شوية دبوخهم طب تعالوا بقى شوفوا لكم بالله المراجع العلمية فجرتها حتى كانت صادمة بالنسبة لي أنا شخصيا اللارد كم كروموزوم؟ 48 واللارنب كم؟ 44 واللسام كام 46 اذا كانت المساله في الهومولوجي مساله تماثل ايوه طب اقرا بقى ان المراجع اكتشفت ان هناك مخلوقا احنا 46 وهو 46 وليس هو من عالم القرود <تصفيق> احنا 46 وهو إيه؟ وهو 46 ديت بقى تعتبر في حكم القنبله بجد أيوة. وأنا سوسقت منها هذا الكائن ليس بقرد ولا بارنب وانما هذا الكائن دي قنبله علميه فعلا آه. نبات البطاطا نبات البطاطا <تصفيق> هذا اللي نسميه احنا البطاطا الحمراء يسمونها ايش انتم البطاطا وهن الفندال الفندال ده الإنسان اهو يا سلام طبعا عجيب هذا اخط اخط معلومه 48 كرموزون 46, 46 كرموزون ال... ال... ال... الانسان 46 والبطاطا السيستور إهرج بقى يبى ميني مين جدنا الأعلى هذا القرد شفته ولا هذا الأرنب ولا هذا المخلوق والنبات البطاطا اللي نفس عظم كروم أضبطنه هذه عجيبة والله لا لا من عجب يعني كذب عجيبة بالنسبة للشخصية قصة التماثل انتهت انتهت نهائياً بكون نبات سيستور هل يبى عجيب المشاهد هل صرط أن يكون هذا هو جدك الأعلى بناء على قاعدة، أه <تصفيق> التماثل <تصفيق> في عدد الكروموسومات، آه وشفت دي برضو المادة والرحمة اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقة الماضية، قد الأرض قد الأرضب وعشين سوا في تباته نباته بس مش ممكن خلاص الصو الصبيان ولا بنات طبعا يعني، صحيح صحيح آه <تصفيق> صحيح،, صحيح. بق فا التماثل كمان في حاجة، في التماثل عندك في وجدوا بروتين مهم جدا في عمليه تنافسه اسمه سيتوكروم سي أي. هذا البروتين تركيبته داخل الجنس الواحد مختلفه تماما عن تركيبته مع الاجناس الاخرى مثال نعم تركيبه سيتوكروم في الزواحف مثلا اي شره حفه او سحليه هتلاقي فيه تفاوت كبير قوي اكبر من تفاوت ما بين مثلا البرمائيات والزواحف او الزواحف والطيور او الطيور والثدييات اه دي بعد عجيبه ده, ده عجيبه جدا, جداً. لا الحقيقه دي كلها عجيبة تجد برضو ان البكتيريا شديده التشابه من ناحيه الشكل الخارجي ولكنها في الواقع لما درسوها بدقة وجدوا الاختلاف بين انواع البكتيريا يا اخي تالف تماما جدا عن مثلا نوع عن اخر زي الحشرات والثدييات او البرمائيات والثدييات اذا خرافة التماثل او فرية التماثل من كل هذه الأمثلة لا وجود لها على الإطلاق. فكرة التماثل الجنيني. آه. يعني أنت ما ما تأخذ بس كانت مت مثلا. نعم. يعني الط الطير بيطير والخفش بيطير. هل معنى ذلك إنه هناك في تماثل في نمو الجنين أبدا؟ ما فيش أي تماثل في نمو الجنين. هل في تماثل في المعلومات الوراثية أبدا؟ ما فيش تماثل في المعلومات إيه الوراثية. وبعدين. ما هو إذا كان المعيار مجرد التشابه طب ما طب ما في حيوانات كثيرة تشبه بعض الحمار يشبه الحصان وال والقرد بالشكل الخارجي يشبه يعني يشبه الإنسان بأخذ ذلك وعندك آه في برضو مثال صارخ في حشرة اسمها الكركدن وفي حيوان اسمه الكركدن هو خلتيت نظر للتشابه الكبير بينهم سموه حشرة الكركدن وهو حيوان الكركدن لكن هم يحطونها صحيح, صحيح كأنه خرتيز صغير. صحيح صغير صحيح صحيح أه صحيح طيب هل هذا يعني بتماسك في شكل خارجي إن هما تركيبته الجينية واحدة ده ده حشرة وده حيوان ثدي. حلو. يبقى إذن من كل هذه الأمثلة المثال الأول اللي ضربناه عندك الطيور بالطير قالك الصقور لها أجنحة والأحامام لها لا أجنعة يبقى الاثنين حضر من أصل واحد سلف مشترك لا. مو صحيح. لا مو صحيح. مو صحيح بدليل. عندنا جبنا ثلاث نمازج عندك الطيور وعندك الخفافيش وعندك الحشرات كلها بتطير ومع ذلك من أنواع مختلفة خالص الأولى طيور والثانية ثدي والثالث عشر وبعدين حاجة. المثال الجميل الذي ضربناه التماثل بين عين الإنسان والاخطبوط ومحدش ادعى فيهم الأيام أن الإنسان نحضر عن, عن الأخطبوت إذن نستنتج إذن نستنتج من ذلك أن التماثل الهومولوجي اللي يحدثون عنه وركيزه من ركيزه ليس علمياً على الإطلاق وأخطر ما اكتشاف أن هذه البطاطا أخطر اكتشاف عزيزي المشاهد أن هذا نفس الكلام أنت في كم كورموزوم عزيزي المشاهد ستة واربعين, واربعين. والبطاطة فيها ستة واربعين أما الإرد تمانية واربعين بعيد عنك شوية أيوه. أيوه. والأرنب بعيد عنك شوية برضو اللي واربعين. واربعين. أما ده أنت ستة واربعين وهو 46 ستة وأربعين وليس الإنسان بطاطة ولا قرد ولا هو لا جد هو <تصفيق> لا جد وبعد الفاصل نكمل إنزين دكتور خرافة الخرافة الأولى خرافة الأعضاء ال لا وظيفية لا وظيفية أسقطناها أسقطنا الخرافة خرافة التماثل التماثل التشابه إن هذا الإنسان يشابه هذا الحيوان أو هذا الحيوان من من أصل واحد بالتشابه غلط أصقطناها ولذلك يا دكتور محمد آه. يجب الا يكون عدد الكروموسومات هو المعيار ايوه لان في كتاب الدكتور هاني رزق الحاج على جهاز مؤسسة كل التقدم العلمي الجينوم البشري الجينوم البشري م. قال لك يعني في فرق بين قصد الانسان حوالي 1.2 ومع ذلك ده في الرقم لان زي ما أنت قلت قلت كلمه مصيبه من قبل الفرق واحد عند الله ده, ده, ده بمقاييس الله غير مقاييسنا خالص صحيح وذكر هذا رزق يؤكد ان الفرق بينه وبين القلب تسعين مليون جين تسعين مليون تسعين مليون جين فرق بينه وبينه هائل طبعاً متكز الناس على الفرق ال... الفرق بتاع الكروموسومات ونسوا و... ونسوا الفرق الكيفي في, في نوع الجينات ووو وتركيبتها وآه تسعين نجي... مليون جين. آه نجي على الأسطورة الثالثة <تصفيق> خرافات التنظيم الذاتي للمادة اللي ذكرتها ضمن الأساطير السبعة آه. من خرافات الدروينيين ماذا يقصد بالتنظيم الذاتي للمادة التنظيم الذاتي للماده وضعت النظريه كما قلت في ازمه في بدايات في الربع الاول من القرن العشرين فقوانين منديل حصرتها وهزمتها والقانون الثاني في ديناميكا قانون الانتروبي صرحها وهزمها طيب دي نظريه في ازمه ايه الحل جابوا مفهوم جديد اسمه مفهوم التنظيم الذاتي للمادة كمخرج, كمخرج. بمعنى إيه <تصفيق> قال لك ان ممكن المادة تنظم نفسها بنفسها مادة تنظم إيه نفسها بنفسها. بنفسها طيب إحنا بنقول بنقول لهم هناك فرق دقيق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال خذي المثال الأول هب أن احنا أمام شاطئ والشاطئ دي في حجارة يعني متباينة للأحجام في صغيرة وفي متوسطة وفي كبير. كبيرة جات موجعاتية وضربت هذا الشاطئ طبعا حترت بالأحجار بتضرب كل حجر وفقا للوزن بتاعه حسب الحركة يتحرك حسب الوزن لا حسب الوزن آه. يعني الضربة حسب الوزن, الوزن. فتلاقي اللي وزنه خفيف الجماعه مع بعض والوزن متوسط الجماعه مع بعض والوزنه أكبر الجماعه مع بعض هيبقى مثلا دقيق متوسط كبير وانت منتج الصبل الشاطئ مرتب حلو دكتور مرتب وحلو بس دي ترتيب مش تنظيم الفرق الفرق هل تقدر الموجة دي؟ لما ضربت الشاطئ مع الزمن من غير زمن من غير زمن خالص ده الزمن ده اللي هم اخترعوه عشان يهربوا من التجريب العلمي الموجة ضربت, الموجة ضربت. هل تقدر الموجة اللي ضربت دي تعمل على الشاطئ قلعة من الرمال قلعة فيها طوابق وفيها سراديب وفيها أنفاق وفيها مداخل وفيها مخارج وفيها تضرب لا دي ده تنظيم ذاتي والتاني ترتيب ايه ذاتي ده بيسموه انتاج اصيل كنا تعمل لي قلعه في قصد في, قصد, في, قصد, في قصد, قصد اما التاني خبط ايه خبص عشوائي انت افكرك بحاجه في الترتيب الذاتي انت عارف المثال بتاع سير جولان هيكسلي وال القردة ستة اللي على الاله الطابعه الاله اللي على عفوا هي مش أقولش... لا هي مش الاله الكدبه الكذبه الكذبه <تصفيق> <الكسبة ها؟ تصفيق> بس يعني ست ملايين يلا... اللي... لا الاله الكذبه بتاعه اه لما قال لك لو قعدوا على فكره عملوها في انجلترا الجمعيه الوطنيه العلوم والفنون في انجلترا شوف ناس يشتغلون شوف وضعهم التجريب جابوا الدكتور محمد ستة قردة وضربوهم على الكيبورد بتاع الكمبيوتر وسابوهم لمده شهر مفيش غير ساعات نوم قليله وكده يخبطوا يخبطوا يخبطوا يخبطوا, يخبطوا. تكون في النهايه كام تكون حوالي 150 صفحه ما في صفحه واحده فيها كلمه مش ولا جمله مفيده كلمه ما في كلمه مفيده ما في كلمه مفيدة ما طلعش شيء كلمة كات مسون سي اي تي لا ما طلعش شيء رات ار اي تي كلمه اون او ان ولا من جنس كل ما هو كلمة لم يطلع شيء إذن نفرق دكتور بين الترتيب الذاتي والتنظيم الذاتي نعم في فرق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي قد يحدث الترتيب الذاتي لكن لا يحدث التنظيم الذاتي طبعا ده. ذكرت لي مثل دكتور مرة في مجلس عن الهواء في غرفة وكذا الرياح في غرفة ترسم وغباره مول أول قبل ما نسيب فكرة الشاطئ والموجة اللي ضربته أيوة يعني إنت لو جبت القررة دول ودنهم يخبطوا أو شيء معين ميكانيكي بشكل عشوائي هتلاقي مثلا التكرار كله على الحرف الإيه الإيه الإيه الإيه الإيه وإذا كلم العرب الألف الألف الألف الألف الألف حاجة مهاش معنى لا يمكن تكون كلمة صحيحة ولا يمكن تكون جملة مفيدة نهيكة بقى عن ضص كامل أنت فاكر برضه في إحدى الحلقات مم. لما قلت لك إزاي تكون قصيدة لشيكسفير بتاعت بعض صحيح بتاعت المنبعة الصدفة إزاي تكون مثلا آآ آآ كتاب الحيوان للجهز وثمانية أجزاء أو لسان العرب لسان العرب لمنظور عشر أجزاء مم. إزاي كون بدأ بلسانك خمسين جزء إزاي وطبعا إحنا رياضيا خلاص قضينا على الموضوع رياضيا مو موضوع الصدفة صحيح إن قضاء والعشوائية ما في طيب مثل الرياح في الترتيب والتنظيم الذاتي في غرفة اللي ذكرتها مرة الغبار وغرفة و... آه يعني هب أنك أمام غرفة فيها غبار وفيها تراب وهبت عصفة كلها هتعملوا إيه هتكوم التراب والي بتاع فيه جانب من جانب من الغرفة مش كده ألا إيه إزال بحسن صحيح لكن السؤال هل تقدر تعملي إنتاج أصيل بمعنى ترسم لي على أرضية الغرفة وجي إنسان بالغبار، بالغبار، آه. بالغبار. وجي إنسان، وجي مثلا ووجي مين، وجي هكسلي، وجي دارون يا دكتور. ضارون بعض، ها ماشي، ما يمكن، ما مستحيل. قد ترتب ترتيب ذاتي تحط الغبار في زاوية، لكن لا. ولذلك ترسم... ما هو ردنا دكتور في الصرفية، هم هم يعني اختروا أو استحدثوا لفظ التنظيم الذاتي للمادة، هو مش تنظيم، هو ترتيب، وهناك فرق. الترتيب يعني الموت ويعني علم ال... أم... أم التنظيم لا ده فيه نبض وفيه حياة وفي فانكشن في وظيفة بيتمارس بمعنى ذلك فيه هدف سابق طبعا في قصد نعم طيب دكتور ممكن ننتقل إلى هدم الخرافة الرابعة اللي قلتها خرافة النظام المفتوح أنا حقيقة ما فهمتها آه كلمة النظام المفتوح خرافة النظام المفتوح هنا بقى هنيجي الأخطر قوانين الفيزياء أخطر, أخطر قوانين الفيزياء على التوأق. يعني القوانين. قانون القوانين أو القانون الأول في جميع فروع المعرفة زي ما اينشتاين إنشطين. القانون الثاني يش ديناميكا الحرقية الحرقية. الحرقية. كثير من طلابنا اللي الآن يعني درسين هذه القوانين هذا القانون يهدم نظرية داروين. خالص العدو لا هذا مين العدو لا دود الوحشي؟ الأسد. ومن العدو اللي أدود التطور أسد الديناميكا. ولذلك راح نشرحها بعد هذا الفاصل يا دكتور إن شاء الله دكتور الخرافة الرابعة من خرافات نظرية التطور الدارونية قلت أنها خرافة النظام المفتوح نعم وقلت قبل الفاصل أن اللي راح يهدمها وأصل ده قانون الديناميكا الحرارية احنا أولا نعرف أعرف أن المصطلح هذا غامض عليه خرافة النظام المفتوح النظام ماذا يقصد النظام ومفتوح؟ آه. النظام في الأول هو عبارة عن كل أي نظام هو عبارة عن ايه عن كل وهذا الكل مؤلف من أجزاء السؤال هل النظام يساوي مجموعة أجزاءه؟ لا لا يسويه لا يسويه أنت عبارة عن ايه عندك إجهزة جهاز هضمي وجهاز عظمي وجهاز عصبي وجهاز دوري لو حطتهم كلهم في صوب يعمل محمد العوضي؟ مستحيل طبعا مستحيل طبعا تعال السيارة بلاش انت السياره الكفرات في صوب والليقوه في صوب والبضي في صوب والمحرك في صوب كله موجود كله موجود لكن هل تقدر تؤدي وظيفه هذه السياره فانكشن وتسير لا ما دام معلاش اه ولذلك لا يمكن يكون النظام مساوي لمجموع اجزائه واكبر اكبر, أكبر مجموعة ان النظام يساوي مجموع أجزاء زائد ما بينها من علاقات وثيقة وصلات دقيقة. حلو. لازم كل شيء في مكانه. صحيح. ده يبقي الدليل ده. يعمل ل. و... مرة ثانية. أن النظام. أن النظام اكبر من مجموعة أجزاء هو يساوي مجموعة هذه الأجزاء زائد ما بينها من علاقات وثيقة وصلات دقيقة. حلو. آه. دم فهم النظام. فهم النظام. آه. ما علاقة يعني النظام طيب المفتوح كلمة مفتوح الآن؟ مهانجلها هانجلها ده هما. داهم اختراع اختراع ضروريين عشان مضغزي من القانون الثاني بتاع الثروة يعني ماذا يقصد بهذه الخرافة يا دكتور؟ يقصد بس الخرافة. لا الأول القانون نتكلم عن القانون شوية. القانون إيه بالضبط. القانون وضعه الفيزيائي كيرنلت ويسمى قانون كيرنلت أو القانون الثاني في الديناميكا الحرية أو قانون القصور الحراري أو قانون الانتروبي. الانتروبي الانتروبي ده عباره عن ايه مقياس <تصفيق> بنقيس بيه الخلل في اي نظام ديناميكي حراري اي نظام فيزيائي المهم المهم ببساطه شديده مش عايزين نخش تفاصيل علميه دقيقة. يعني ايه بقى خرافه النظام المفتوح القانون بيقول لك ايه بيقول لك اي نظام في الدنيا يبدا نظاما صحيح ثم بمرور الزمن يتحول الى يحصل فيه اضطراب ثم خلل ثم لا نظام يبقى هو ببساطة شديدة بيقول لك النظام في معامل الزمن بيبقى ايه أطلع. لا نظام مرورا بالاضطراب والخلل اللي بيحدث ايه فيه طيب قال لك ده في في الاشياء المادية قال لك في الاشياء المادية والكائنات الحية اصلا وفي الكون كله وعلى فكرة الكون ماشي كده الكون كله متجه دون ما يعني اي شك إلى, إلى... إلى... إلى... إلى النظام بس ببطء ل... شديد طبعاً تبتكلم في ملغات ملغات السنين لكن هو كده حتى قانون الانتروبي ي... ينطبق على الكون كله بأسره المهم طيب عاوزين مثال فوضيح يوضح الفكرة شوية قال لك هات سيارة وروح وديها صحراء ويسيبها خمسين سنة ووصل أولاد إيه؟ يغسلونها كل يوم <تصفيق> لا مش هياسين لأكل يوم مواصل الأولاد مش أقول انتهى صحيح تلسى توعي خمسين سنة ثاني اه ماذا سيبها لمدر خمسين سنة وصل لإحفاد وصل لإحفاد وتعالى بعد خمسين سنة هل حالتها هتتطور وتبقى للاحسن ولا إلى الأسوأ ما شكل على الأسوأ بالقانون ببساطة شديدة ما ماذا عن الزجاج اتكسر ماذا عن البضي صدق؟ اللون ماذا عن اللون خلاص؟ كبرات آه ما عن الكفرات ماذا ز هذا القانون البسيط ينطبق على كل مجموع كل أقل كل مسار نظام إيش بتاتدو وظيفة هي نظام فاتسبها للعام للطبيعية هت هت أربع مرحلات تنتقل من مرحلة النظام إلى الاضطراب إلى الخلل إلى لا نظام تعالي شوف ضرورين بقى الضروريني يقول لك يقول لك شوف القانون ضدهم على الخط بستخيم قال لك النظام بيبقى لا نظام هم يقولوا إيش هم يقول لك لا ده لا نظام بيبقى نظام عكسه تماما آه يعني العشوائية والفوضى تتداخل وتترتب وشوي شوي شوي وكوناك الحي وتنتقل خلية وتنتقل القانون دا يكذبهم تماما القانون الثاني في ال... في الدينميكة الحقيقة لا والعجيب أن الطبيعة تخلق أنسان ذكر وتخلق أنثى عجيبة طب ما هو ده ده تفسير ميكانيكي الكون طب افرد خبص عشواء وعملت رجل فده ده الجيل حلقة الأخيرة ان شاء الله بإذن الله ليه عملت له أنثى بجد مم. على فكهة ده أخطر سؤال ممكن ما فيش عقل باش يقدر يجاوب عليه اللي هو. ونهزب أي حد في المناقشة فضل الله اللي هو اللي هو عملت رجل الطبيعة آه. طب ليه عملت له أنثى بوصفات معين وده XY كرمزاتو وده XX هنقولها إن شاء الله في الليل بإذن الله إذن القدوم ببساطة دكتور محمد أن كل شيء في الكون بيتجه من النظام إلى اللا نظام. التطورين يقول لك لا ده بيتجه من اللا النظام إلى النظام فوجد نفسهم في صدام مع قانون. قانون من أخطر قوانين في الفيزياء اللي هو قانون خسر الحراري أو قانون كارنورت أو قانون الثاني في سر دي وده بينطبق على الكون كله لين الكون ايه؟ منذ الفجار الاعظم والكون بيتجه من النظام الى اللا نظام وده ورقة ورقة ورق في القرآن الكريم يوم نطف السماء كصيص سجلي الكتب كما بدأنا اول خلقه يعيده خلي بالك في البيك بانج والبيك بانج اصبع الوقت في عرف العلماء الثقات حقيقة البيك بانج الانفجار الاعظم آه. وده اكبر دليل على وجود الله من وجه نظر العلماء من ناحية العلمية قال لك الكون ده عمره 13 و من 10 ألف مليون سنة قبل هذا التاريخ ما فيش كون لا سموات ولا أرض ولا ما بينهم ولا زمن ولا مكان ولا مادة ولا طاقة كويس؟ حلو في اللحظة من 13 و من 10 مليون سنة اتوجد هذا الايه؟ هذا الكون هذا الكون خلاص دم اتوجد لابد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى الكون بدأ يعني نظام منذ منزل نشأته لكن بمرور الزمن ينطبق عليه قانون الانتروبي او قانون الثاني بتاع دلميك الحررية هيتجه نحو الاضطراب والخلل وبعدين لنظام بدأ بالبيج بانج اللي هو ايه البيج بانج الانفجار العظيم هينتهي ببيج كرانش البيج كرانش الانسحاق العظيم ها كمقابل للانفجار العظيم ايوه انفجار العظيم. عظيم ودا ايه اول مير الذين كفروا ان السماوات الارضة كانت رتخن ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افل عجميون هو بدأ بالانفجار العظيم ويحصل بقى فيه انسحاق عظيم ويرد تاني وربنا عيد الكون بنص الآية إبراهيم 148 اللي هو إبراهيم 104 يوم نطف السماء كطيس جيل. كطيس جيل الكتب كما بدأنا أول, أول خلق نعيد وعدا علينا أن كنا فاعلين أشكرك يا دكتور على أنك بسطت لنا الخرافات الأربعة التي يعتمد عليها التطوريون والدارونيون وعندنا بقية الخرافات للحلقة المقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته